إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له تعالى فلا مغل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تذكرة سريعة لأصحاب الفروض ذكرنا ان الفرض النصف مين اللي بياخده 5 نداولها كده الزوج ان لم يكن هناك فرع وارث والبنت وبنت الابن والاخت ان فرضت والاخت لاب الربع مين اللي الزوج والزوجه فرع وارث والزوجه في عدم وجود فرع وارث والتم الزوجه في وجود فرع وارث طيب وبعدين خدنا الثلثين اللي هم الزوج طيب البنتين وبنت الابن اختين الاختين, الأختين لابو طيب خدنا السدس ما خدناش السدس خدنا التلت الام والاخوة لام طيب النهاردة ان شاء الله هناخد السدس فرض السدس سبع اشخاص اولها الام مع فرع وارث وجمع من الاخوة خدنا الام قبل كده الام كانت بتاخد السدس التلت في حالة عدم وجود فرع وارث او جمع من الإخوة طيب وجود فرع وارث أو وجود جمع من الإخوة سواء إخوة أشقاء إخوة لأب إخوة لأم أي أو تشكيلة كل ذلك جمع من الإخوة أكثر، جمع يعني أكثر من كام من واحد اثنين فأكثر تمام يبقى أو الملائي الأم حبص على الإخوة والأولاد في أولاد يبقى تاخد السدس في إخ أخ واحد هتاخد التلت أخين هتاخد السدس يبقى الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات قال تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد والى قوله فان كان له اخوه فلامه السدس طيب ناخد مساله عليها واحده بواحده رجل او امراه ماتت وتركت زوج وام وجد وابن زوج وام وجد وابن علشان ما فيش فرع وارث الام هتاخد ثلث عشان في فرع وارث اللي هو الابن طيب والجد هياخد ميراث الاب اللي هو الثلث والابن هياخد الباقي تعصيبه يبقى ربع وثلث وثلث يبقى المساله تتحل من كام 12 ربع ال يبقى الزوج ياخد ثلاثة ستس يبقى الأم تاخد اتنين جد اتنين نجمع اربعة واثنين ثلاثة واثنين واثنين سبعة نترحهم من الاثنشر يبقى الابن ياخد الباقي اللي هو الخامسة طيب زوج نفس المسألة زوج و أم و أخين الزوج و أم ماشي الزوج حياخد النصف و الأم حتاخد عشان إيه في إيه اتنين إخوة. ماشي و الأخين حياخدوا البقي طيب نفس المسألة كده بس بدأ للأخين أخواه يبقى الأم حتى ياخد التلت والأخ هياخد الباقي تعصيب والأم نصيبها زاد والأخ إيه خد العصر طيب نخش في اللي بعدها فرض الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم ليه ما عدم الأم؟ لأن الأم بتحجب الجدة طيب في قاعدة في الحاج مهمة وهو أن الأقرب يحجب الأبعد الأم أقرب من الجدة لأن الجدة أم الأم هنشوف هذا خلاص أم الأم أو أم الأب كلمة جدة من نجع وهي أم مين خلاص أم أمه خلاص جدة وخلاص هنا بيقول إلى ثلاث يعني ثلاث جدات بس اللي بيورسوا ستت طيب لحديث قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس ده من تواضع أبي بكر الصديق لا يفتي بدون علم قال أنا مش واجد شيء في الكتاب ولا في السنة ولكن لعل غيري عنده علم قال ارجعي حتى أسأل الناس ودي قضية مهمة إنه هو المفتي ليس عنده علم الأولين والآخرين صح؟ يفتي بما يعلم وما لا يعلم يمهل السائل حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه عن أشياء فيمهله حتى ينزل عليه الوحي فالأولى بمن سئل عن شيء سبيل الإفتاء لابد له طرق طلب العلم ودراسة الفتاوى التي صدرت من أهل العلم لأن الفتوى غير الحكم يمكن يكون في ضوابط في الحكم انت لا تدركها هي في الفتوى فتقرأ فتاوى أهل العلم لغاية بتبحث عن سبيل الفتوى وطريقها وتخرجها على أدلة أهل العلم وتفتي به افتد بها مرة واثنين يحق لك أن تفتي بها دون أن ترجع لأنك خلاص رجعت لها أول مرة تسأل عنها لابد أن ترجع فيها للكتاب للسنة لم تجد تنظر في أخوال أهل العلم الذين تقرأ في كتبهم حتى تصل إلى هذه الفتو طيب أبو بكر صديق رضي الله عنه قال ارجعي حتى أسأل الناس فقال المغير بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك فشهد له محمد ابن مسلمة فأمضاه لها أبو بكر فلما كان عمر جاءت الجدة الأخرى فقال عمر مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك اللي هو أبو بكر الصديق وما انا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فان اجتمعتما فهو لكما وانكما خلت به فهو له يبقى الجده تاخد السدس جدتين السدس ثلاث جدات السدس زي الزوجه الزوجه الواحده بتاخد الثمن الزوجه الاثنين بياخدوا ثمن برضه ثلاثه بياخدوا التوم. الثمن لجنس الجدة الثلاثة نعم الجدة القريبة تحجب البعيدة والأمة تحجب الجدة وعن عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من المراث بالسدس بينهما الأدلة ضعيفة ولكن الحكم صحيح روها عبد الله بن احمد في زوائد المسند ولا يرث اكثر من ثلاث اكثر من ثلاث مين الثلاثه دول ام الام وان علت هم أم, ام الام ام ام ام الام كلهم نساء وام الاب وان علت ام ام الاب ام ام ام الاب وهكذا وام الجد ام ابو الاب ام ابو الاب يتبقى مين في ام ابو الام هنقول لا ام ام الأم. الميت له اب ام والاب له ام واحده وام و... وأمه له ام والام لها ام صح وامها لها ام واب ف في هذه الحاله يطلع لنا اربع جده صح ان الام الام ام الام ادي كده واحده ام الام كده جده ام الاب جده صح و ام الاب ام ام يبقى مين اللي يرث لا يرث واحده ام ابي الام أم أبو الأم ماشي الأم لها أم وأمها لها أم وأب ولها أب والأب له أم يبقى هو ده اللي مش حارس أم أبو الأم اللي هو بيسميه الجدة الفاسدة الفاسدة أوه. فاسدة يعني ملاحق من رأس التي تدلي إلى الميت بجد فاسد والجد الفاسد, الفاسد اللي هو أبو الأم جد فاسد فاسد يعني لا يرث الأرحام لا يرث أبو الأم فإذا كانها مش حيرث يبقى أمه مش هترث إنه طبيعي يبقى إذا من لا يرث من الجدات الجد الفاسدة اللي هي تدلي إلى الميت بجد فاسد أوه له أم أبو الأم فقال أم الأم وأم الأب ترث وأم الجد اللي هو أم أبو الأب إنما أم أبو الأم مش الجد اتنين جدين اللي هو أبو الأم وأبو الأب أي وأبو الأم ده هذا جد مش صحيح فاسد يبقى هو وقرائبه مش معقول هو لا يرث والأبعد منه ترث تمام؟ يبقى أم الجد الجد هنا معنى الأيه الأب. الأب وما كان من أمهاتهن هاته أم وإن على الدرجتهن روي عن علي وزيد بن ثابت وابن مسعود وروى سعيد بإسناده عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات اثنتين من قبل الأب وهي أم الأب وأم, وأب وأب وأم الأب وأم أب الأب, وأم أب الأب و... واحدة من قبل الأم التي هي أم, الإيه؟ أم الأم وأم أم الأم وإن على إنما أم أبو الأم لا يرث مفهوم ولا نعيد قال إبراهيم كانوا يور... يورثون من الجدات ثلاثا وأجمع اهل العلم على أن أم أب الأم لا ترث خلاص أم أب الأم نقول فيه أم أم الأم وأم أب الأم صح وأم أم الأب وأم أب الأب يبقى عندنا أربعة إيه جدات وكذلك كل جدة أدلت بأب بين أمين يقعد بقى الأب بين أمين لا يارث لأنها تدلي بغير وارث أن أبو الأم ما بيارث الزكر بعد الأنسة لا يارث ماشي بعد الأم انعلت أبو الأم لا يارث أن يدلي إلى الميد بامرأة أم الأم ترث أنها جدة تدلي إلى الميد بامرأة والفرق أن الأب في سلسلة النساء اقتح ابو الام لا يارث كذلك ام ابو الام لا يارث طيب ناخد امثلها آآ مات آآ ماتت امرأة وتركت زوج وبنت وام ام ام ام واخ زوج وبنت وأم وأم وأخ الزوج هياخد الربع البنت هتاخد النصف أم الأم جدة صحيحة؟ آه صحيحة ده هي مباشرة ده أم على طوال تاخد تاخد السود والأخ ياخد العصب تفكرت في حاجة طيب يبقى الزقن نعم ع عين اخت لا هتديله كده كا, هياخد كام في المساله تت... هتكتب عين وبعدين لما تيجي ت... توحد المقامات تدي له نصيبه من المقام هنقولها لا هنقول عين... عين دلوقتي احنا مش عارفين هياخد كام طيب ربع ونص وثلث يبقى المساله ت... تبقى من كام 12 الربع ل 12 3 يبقى الزوج هياخد البنت هتاخد النصف اللي هو 6 من 12 والجد هتاخد الثلث اللي هو 2 من 12 وبعدين الاخ هياخد العصبه يعني الباقي طب الباقي كام هنجمع الكل ونطرح من 12 يطلع لك 1 تم جايكاهت طيب نفس المساله كده بس بدل ام الام هنحط معاها أم الاب ماتت ماتت المراه وتركت جدتين ام امها وام ابوها ام الام وام الاب ها وفي اخ برده نفس المساله هياخدوا اه الجدتين دول هياخدوا السدس كل واحده هتاخدوا واحد من, واحد من 12 واحد من 12 الاثنين هياخدوا 2 من 12 طيب طيب آه. هذه الجده نفس المساله واكتبها ام ابو الام آه. زوج وبنت وام ابو الام واخ مش هتحتس هشطب عليها كانها مش موجوده طيب نفس المساله واكتب اه هتحكي طب لو حجبناها الزوج هياخد الربح والبنت هتاخد النص والاخ هياخد الباقي على طيب اا خد المساله آه آه زوج مات وترك زوجه وبنت وجدتين أم أبو الأم وأم أم الأم جدتين أم أبو الأم وأم أم الأم وعم وعم عم رجل خلاص الزوجة هتأخذ التم والبنت هتأخذ النصف والجدتين أيوة واحدة مش موجودة أصلا مش هتحكي بل هي لسه أصلا اللي هي أم أبو الأم وأم الأم هي أم تأخذ الصد هتفرح طبعا والعم هياخد هياخد العين هياخد العصبة ليه إيه آه ده فاسد ابن فاسد أو الأب فاسد طيب، فرض، الثالث بقى خلاص خلاصنا الجدات سهلين، الكل يارس ما عادة أم أبو الأم، وأم أبو أم الأم، وأم أبو أم أم الأم، وهكذا، او أم أم أبو الأم، لأن أم أبو الأم مش هتارس يبقى أمها مش هتارس، مدام وجود أب أم، مدام وجود أبو الأم اللي بعده مش هيرس، قربت ايه طب خد المساله رجل مات وترك زوجته وام وبنت وام ابو الاب واخ شقي هتتحل ازاي عشان وجود بنت ماشي الام هتاخد صوص عشان في وجود بنت والبنت هتاخد النص وهما ابو الاب ثلاثه بتضحك ليه لان الام حجبتها الام بتحجب البعيد ما وجود اب ام يبقى مفيش جده خلاص ماشي يا شيخ حسن ال- خليها ام الام بدل الام دي خليها ام ام والتانيه ام ابو الاب حلوه دي ماشي اه دي 2 ودي 3 ام الام زوجه وام ام وام ابو الاب وبنت واحط اي راجل اخ شفيق الزوجة ستأخذ زوجة والبنت و أم و أم و أب و أب النص و الأم و الأمة ستأخذ الثوث و أب ماشي يا شيخ حسن ماشي، و الأخ الشخص الباقي نعم هقول لك اكتب زوجة ترك زوجة وبنت وأم أم أم وأم أب أب وأم أب أب أم أم أم وأم أب أب وأم أم أب. دول ثلاثة لا لا تستوي درجتهم. تستوي درجتهم لأن كلهم في طبقة واحدة ام ام ام وأم. تعرف اللي ما قلت لو ام ام ام ام ام يبقى خلاص بقى محجوبين البقى عايزين درجة واحدة يعني تدلي الى الميد بنفس عدد الافراد ام ام ام تدلي الى الميد بثلاتة أب. ام اب و اب تدلي الى الميد بثلاتة ام ام اب اتدلي الى الميد بثلاتة يبقى هم الثلاث جدات دولة حيارثوا في الثلاث، طيب، ينفع أكثر من ثلاث جدات، هتبقى الرابعة محجوبة، صح؟ لأنها اقتد لي إلى الميت بأب أم، يبقى هو لازم ثلاثة أكثر حاجة ثلاثة، خلاص كده، خلصنا من الجدة، ماشي هتاخد الثلاث الثلاثة حيشتركوا في السدف وبعدين تضرب المسألة في ثلاثة عشان تدي لكل واحدة رقم صحيح الثالث اللي بياخد السدف فرض ولد الأم الواحد ولد الأم يعني إيه؟ الأخ الأم أو الأخ أو الأخت الأم قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أخ من أم أو أخت من أم احنا قلنا الآيديات في إخوة،, إخوة الأم فلكل واحد منهما السدس ذكرا كان أنثى بالإجماع يبقى كده الذكر بيتساوى مع الأنثى في هذه الحالة وفي قراءة ابن مسعود وله أخ أو أخت من أم طيب يجيب مسألة واحد مات وطرك زوجة زوجه وام واخ لام نعم وعم الزوجه هتاخد الربع وال الام الثدس والأخ الأمة هيقض الثدس آه هيعصر طيب خليها أخت الأمة مش هتفرق زوجة وابنت زوجة وأم وأخت الأمة الأمة هتأخذ الثلث احنا قلنا ستس طب نكرر التأليفات هتاخد... الزوجة هتاخد الربع والأم هتاخد التلت وشان احنا قلنا أخ واحد تلت أخ واحد هتاخد التلت تمام والعم ه... والأخ هتاخد الستس يبقى المسألة تتحلي من كم ماشي طيب لو قلنا الأخ الأم دا قلنا أخت الأم هي هي صح طيب نفس المسألة كده بس أخ وأخت الأم طيب نحلها بقى خلاص ترك زوجة وأم وأخت الأم وأخ الأم وعم خلاص كده الزوجة هتاخد والأمة ستأخذ الثوث عشان في جامع من الإخوة و... ويقال الثوث لا دول بقى هياخدوا ويشتركوا في الثالث هشتركوا في الثالث الثوث وثوث بس انت حلتها غلط ليه؟ أيوة لأنه ممكن يبقوا ان الايه بتقول ايه فهم شركاء في الثلث في هجوم الثلثه ممكن يبقوا ثلاثه هتدي ثلث وثلث وثلث دول النص اه الاخ والاخت الاثنين دولت هياخدوا الاثنين هياخدوا الثلث ما لناش دعوه كل واحده ياخد كام اه بالتساوي لو أخ واختين هياخدوا الثلث برده ماشي والعم هياخد الباقي تعصيب طيب الرابع فرض بنت الابن فاكثر مع بنت الصلب دي نوع من انواع العصر بنت الاب مع بنت الصلب اجماع لحديث ابن مسعود وقد سئل عن بنت وبنت ابن واخت فقال اقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله النصف ولابنه الابن السدس تكمله الثلثين وما بقي للأخت لتكملة الثلثين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وهم النساء بس دي واحدة بنت واحدة بنت ابن يعني ليست في نفس الدرجة بتاعت بنت أخيها فماذا نفعل نسويهم الاتنين ياخدوا النص الاتنين ياخدوا التلتين كيف يستوونهما مش في درجة واحدة فاكتهد الصحابة وقالوا البنت هتاخد فرضها كامل النص واللي من التلتين تاخده بنت الابن يبقى هما كده البنات خدوا التلتين زي القرآن مال والبنت الواحدة خدت النص زي القرآن مال خلاص يبقى وما بقي فللأخت طيب ولأن الله لم يفرض للبنات إلا الثلثين وهؤلاء بنات وقد سبقت بنت الصلب فأخذت النصف لأنها أعلى درجة منها فكان الباقي لهن السدس فلهذا تسميت الفقهاء تكملت السلثين وكذا بنت ابن ابن مع بنت ابن قعد بأن الأريب بنت ابن ابن مع بنت ابن لأن بنت الابن أقرب إلى الميد ستعامل معاملة البنت الصلبية ازاي التانية اه بنت الابن بنت ابن ابن دي اللي حتبقى أوه. طيب ناخد مسألة عليها زوج ترك مات وترك زوجة وبنت زوجة وبنت وبنت ابن واخ شقيق الزوجة حتاخد ثم والبنت هتاخد النصف وبنت الابن هتاخد السدس ايوه والاخ الشقيق هياخد عين عصبه يعني ثمن ونص وثلث يبقى المساله من كام 24 ما 6 و8 يبقى لازم 24 الزوجه هتاخد 3 من 24 ثم البنت ستأخذ نص من 24 إلى 12 والبنت ستأخذ نص من 24 إلى 24 يعني ايه؟ 4 14 إلى 12 16 و3 19 نقص 24 إلى 25 سأخذهم الأخ الشريخ 5 من 24 سهلة خدت شفت البنت ستدقى نصها شفت بنت الابن معها ستأخذ الست طب بنت الابن الوحدة هتأخذ كام من غير بنت تاخد النص كامل صح ماشي. اه لا مش هتاخد حاجه طيب فرض الاخت للاب مع الاخت الشقيقه نفس الكلام لان احنا قلنا قبل كده البنت والاخت زي بعض بالظبط اللي بتتقلع البنت تتقلع على الاخت الاخت مع الاخت الشقيقه مثال ام واحد مات وترك ام ام واخت شقيقه واخت لاب وعم الام هتاخد سدس ولا ثلث ها في كم اخت؟ 2 جمع من الاخوه اهو يبقى تاخد الثلث صح؟ طيب الاخت الشقيقه هتاخد النصف والاخت الاب هتاخد تكمله الثلثين، ثلث طب واحد يقول ما الاخت الاب في نفس درجه الاخت الشقيقة لا الاخت الشقيقة تدلي الى الميت من جهتين ابو الام إنما الأخت الأب تطلق إلى الميت بجهة واحدة كيفاء عليها السدس مجي والعم هياخد العين ماشي. يبقى سدس ونص والسدس يبقى المسألة من كام ستة نص سدس الستة واحد تاخده الأم أخت هتاخد ثلاثة من ستة أخت الأب هتاخد واحد من ستة وياخد واحد من ستة السادس فرض الأب مع الفرع الوارث الأب مع الفرع الوارث يعني الذكر والأنثى الأب له ثلاث حالات في التوريس الأب بياخد كام؟ ثلاث حالات في التوريس أن يكون معه ابن فياخد السدس بس والابن ياخد الباقي التعصيد أن يكون معه بنت فحياخد السودس زائد الباخد عصيبة ألا يكون معه أحد ياخد التاركة كلها بعد العصبة يبقى كده كده لازم ياخد السودس بس هياخد السودس لوحده ولا السودس مع العصبة دي حالاته هنا بيقول فرض الاب مع الفرع الوارث السودس طيب ناخد مثال على الثلاث أو ثلاث حالاته رجل مات وطرك زوجة وأم بلاش أم عشان ما نخشش في العمرين زوجة وأب و زوجة وأب بس وإخوة بلاش زوجة وأب وإخوة ماشي، الزوجة هتأخذ الربع والأب هتأخذ عصبة، لأنه لا يوجد فرع وارس، فيأخذ الباقي والأخوة هتأخذوا إيه؟ شعب تحاب، أبوهم هتأخذهم خلاص، بسألة دي خلاص خلصنا منها؟ سهلة طيب، اخذ كده العصبة كلها مثال آخر ترك زوجة هو نفس المثال ترك مات وترك زوجة وبنت وأب وإخوة الإخوة هيأخذ حاجة برضو لا الأب بيحجبه طيب نطلع كده. الزوجة هتأخذ تمنع عشان في بنت والبنت هتاخد النص والاب هياخد الثلث زائد العصب هتاخد ثلث زائد ع زائد ع يحلها اه كده عندنا ايه وكام ونص وثلث يبقى 24 الزوجه هتاخد الثمن اللي هي كام 3 والبنت هتاخد 12 والاب هياخد 1 اللي هو ستس اللي 24 أربعة هيتبقى كام خمسة هيخطهم الأب كمان أربعة زائد خمسة هيخط تسعة بس وانت بتحل هتكتب أربعة زائد خمسة. بس لان ده بياخد من جهتين كده الأب بيرس من جهتين فانت تكتب اب وكأن في كمان أب فالأولا هيخط الستس والأب التاني هيخط عصر الستس اللي 24 أربعة وبقية الخمسة هياخدهم يبقى أربعة زائد خمسة تسمع. طيب ترك زوجة وابن وام واب زوجة وابن وام واب الزوجة هتاخد التم والابن هتاخد العصبة مش هورسه دلوقت هخليه لآخر والأمة هتاخد السوتس والأب هتاخد السوتس والباخي هتاخده الابن عصبة طيب. هنا لما اجتمع الاب مع الابن مين اللي خد العصبة الابن أقوى من الاب في العصبة معين اتنين عصبة إذن إذا اجتمع عصبت عصبتان أخذت الأقوى منهما وحجبت الأخرى يبقى الإبن هنا حجب الأب في العصر وإنما ما حجبوش من, إيه؟ من فرضه أرأس كده دي كل حالات الأب السابع فرض الجد كذلك مع الفرع الوارث يعني أنت مسائل الأب هي, هي مسائل الجد شيء للأب وحط الجد لأنه أب ولا ينزلان أي الأب والجد عنه عن السدس هو الأب والجد لا يم من السيدس right الجد, الجد يقوم بالفوق ـ وأب ياخذ السدس والجد ياخذ التي يشارك إذا مع بعض الأب سيقوم الجد لكن الأب يخبر ماذا ؟ وبالآخوة هل الجد أحجب الأخوة ؟ آه الجمهور دي بقى مسألة الفصل اللي جاي ده هو الجد إذا اجتمع مع الإخوة الأب هنعمل مقدمة وناخدها بعد رمضان شاء الله ماشي عشان هناخد أم الولد دلوقتي بس أعمل لكم مقدمة بس الأب بيحجب الإخوة ليه لأن الأب يدلي إلى الميت بجهة مباشرة إنما الإخوة تدلي إلى الميت بإيه؟ بالأب؟ مفهومة دي؟ يعني الأخ قريب أخوه من جهة الأب، صح؟ يعني إحنا هنعمل إن الأب ح... ح... لو جيبنا سلسلة هنقول إيه؟ الميت الأب الأخ تمام كده؟ فالأب أقرب إلى الميت من الأخ لأنه مفيش جهة مباشرة ما بين الأخ والميت، صح؟ ela é? porque oque o pai clina... permitiu Black... this was the first to beiction... It's found by... As human Давайте... What happened to the Quray character? The governor... That means the boy was courageous... and he wasanes... Great to start... Let's start a look at the daughter... Why did theître and the brother... She was الجد والأخ الاثنين من جهة واحدة بالنسبة للمواريس يدل إلى الميت بأب وده يدل إلى الميت بأب فاختلف الفقهاء في توريث الإخوة مع الجد الجمهور على أن الجد كالأخ أخ من الإخوة له طريقة لأنه زيه زي الإخوة يدل إلى الميت بطريقة القياس دي الإمام شيخ الاسام تامية والمذهب الحنفي يقول أن الجد أب إذا مات الأب أخذ الجد نصيب الأب يبقى يعامل معاملة الأب وهو أنت قلت ما هو الأب الجد أب يأخذ ما يأخذه الأب يبقى إذن يحجب الإخوة زي الأب ما بيحجب الإخوة ولكن الجمهور الجمهور على أن الجد أخي من الإخوة لا ينقص ميراثه عن السدس في أي حال كان وله طريقة في حل ميراثه مع الإخوة يبقى بعد رمضان هنأخذ إيه؟ حالة الجد مع الإخوة طيب المطلوب منكم إيه بقى الغايات بعد رمضان ما يخلص تسلوا التراوية صح؟ وترجعوا المواريس خلاص، صلوا التراويح وترجعوا على الموارس الاثنين انت رجع ايه بقى في المرس؟ الأنصبة الستة السدس من اللي بياخده ثلاثين من اللي بياخده، سهلين خالص، انت لو حطتهم في ورقة وكل ما بين التراويح والتراويح ما بين كل ركعتين هتقراهم، هتحفظهم صدر ماشي؟ عشان بعد رمضان على طول نحل من غير ما نفكر حتي طيب أنتوا بقى الموريس على طول ها؟ ها؟ ها؟ في ظهر المصحف البرشام الصغير هتحطوا في ظهر المصحف وانت بتراجع وردك هتبصوا عليه هم سهلين هم مش, مش كتير يعني هتلاقي نفسك بعد رمضان حفظتهم صم نبدأ بقى بعد العيد ان شاء الله ناخد بقى الأسئلة المسائل الكبيرة بقى أحكام أم الولد الأحكام جمع حكم وهو خطاب الله تعالى المفيد فائدة شرعية ويجوز التسري بالإجماع تسري يعني وطء الأمة قال تعالى أو ما ملكت أيمانكم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني أم الولد من ولدت من المالك يعني السيد ما فيه صورة ولو خفية صورة يعني ما فيه صورة الولد ولو خفية سقطت وكان فيه صورة الولد ولو خفية فلا تصير أم ولد بوضع نطفة او علقة لا تخطيطة فيها لأنه ليس بولد إنما تضع مضغة اقل مضغة كم يوم؟ مضغة 81 يوم صح يخرج في بطن 40 يوما نطفة و40 يوما علقة يبقى اليوم الواحد والثمانين أصبح مضغر وتعتق أم الولد بموت السيد ولو لم يملك غيرها يعني إيه بأ ولو لم يملك غيرها يعني لا تعتق من الثلث وصية ده بتعتق من المال ولو كان مالوش غيره هو مالها كل أم الولد ماله كل أم الولد أول ما يموت تعتق قال من وطئ أمته فولدت فهي معتقة عن دبر منه رواه أحمد وعنه أيضا قال ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها أم إبراهيم مين؟ ماريا أم إبراهيم ماريا كانت النبي صلى الله عليه وسلم تسرى بها ولا تزوجها آه كانت زوجته ولا أمته أمته خد بالك في كثير من الناس يقول جهلا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لا ما تزوجها ليست زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم كانت أم ولد كهاجر أم ولد لإبراهيم عليه السلام فإذا الجهل الأكثر والله في أشياء تضحك يقول بعض الناس أن ماريا القبطية نصرانية وتزواجها النبي صلى الله عليه وسلم تبقى هي أم المؤمنية ماشي العجب له دروس كتير جدا من قال هذا الكلام ومنتشر دروس وانتشار كبير جدا حد عنده مسحة من العلم يقول هذا الكلام ده هو عايز يقول كده عشان ايه إن وحدة نصرانية أم المؤمنين مؤمنين إيه ده نصرانية وده هي أسلمت مارية القبطية أسلمت وعتقت النبي صلى الله عليه وسلم قاله اعتقها ولدها ماشي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوجها وطأها كانت أم ولد ولأنه إتلاف حصل بسبب الاستمتاع يعني إتلاف حصل بسبب الاستمتاع يعني خلاص هذه أم الولد مش حينفع بيعها حصل فيه إتلاف بسبب فحسب من رأس المال كإتلاف ما يأكله خلاص وأفسد هذه المرأة بأنه لما وطأ بقت حرة كده كده حتبقى حرة أعتقها ولدها لأن ولدها حيتبع الأب في الحرية لأنه أعلى ومن ملك حاملا فوطاها قبل وضعها حرم بيع ذلك الولد ولم يصح ويلزمه عتقه نص عليه في روايه صالح وغيره لانه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد وقد قال عمر ابعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهم ولحومكم ولحومهم وهن بعتموهن فعلل بالاختراف وهذا الحكم الصحيح فيه أنها لا تصير أم ولد ماشي لأن فيه اعتقاد عند الفقهاء ان من وطأ حاملا يجتمع في الولد صفتين الوطئين فيكون ولدهم الاثنين والحقيقة أنه من ملك حاملا فوطأها لا تكون لا تصير أم ولد قال الشيخ ويحكم بإسلامه وانه يسري كالعتق اي ولو كانت كافره حاملا من كافر فيحكم باسلام الحمل لان المسلم شرك فيه فيسري الى بقيه اه هي بقوله آه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطأ حامل حتى تضع لا تطأ حامل حتى تضع فلو كانت حاملة هو خالف أصلا نص الحديث فالصحيح أنه لا تصير أم ولد ومن قال لأمته أنت أم ولدي أو يدك أو يدك أم ولدي صارت أم ولد لأن إقراره بأن جزءا منها مستولد يلزمه الإقرار باستيلادها كقوله يدك حرة من أعتقى جزء من البدن صار إلى البدن قال رجلك حرة رجلك حرة تصير هي حرة يدك حرة تصير هي حرة فلو قال يدك أم ولد حتى لو كانتش أم ولد بمجرد القول الوطء هو وكذا لو قال لابنها أنت ابني أو يدك ابني يثبت النسب فإن مات ولم يبين هل حملت به في ملكه أو غيره لم تصر أم ولد إلا بقرينة لها ولد لابد أن يعترف أن الولد ده ابنه عشان تصير أم ولد ولا يبطل إيلاد بحال ولو بقتلها لسيدها لعمومة قد ويملك الرجل استخدام أم الولد لا يبطل الإيلاد بحال يعني كده كده ابنه ويملك الرجل استخدام أم ولده خالد إلا أنها لسه أما وإجارتها ووطئها وتزويجها إنفعت الجوز آه ينفع للزواج بالشرط أن يقف هو عن وطئه وحكمها حكم الأمة في صلاتها وغيره لأنها باقي على ملكه إنما تعتق بعد الموت المفهوم حديث فهي معتقة عن دبر منه وقوله معتقة من بعده فدل على أنها قبل ذلك باقية في الرق ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بها ووقفها لحديث ابن عمر مرفوع أنها عن بيع أمهات الأولاد وقال لا يبعي ولا يهبه ولا يورفه يستمتع منها السيد مدام حيا فإذا مات فهي حرة ضعيف مرفوع رواه مالك في الموطأ وضار قطن من طريق, من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر موقوف ويروى منع بيع أمهات الأولاد عن عمر وعثمان وعائشة قال في الفروع وحكى ابن عبد البر وأبو حامد الإسفرائيني وأبو الوليد الباجي وابن بطال والبغوي الإجماع على أنه لا يجوز بيع أم الولد وقال ابن عقيل يجوز البيع لأنه قول علي, قول علي وغيره وإجماع التابعين لا يرفعه وبه قال ابن عباس وابن الزبيج وأما حديث جابر بيعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا صحيح رواه أبو داود فليس في تصريح بأنه كان بعلمه صلى الله عليه وسلم وعلم أبي بكر وإلا لم تجز مخالفته ولم تجمع الصحابة بعد على مخالفتهن يعني الصحابة بعد كده أجمعوا على أنه لا يجز بيحق قال في المنطقة قال بعض العلماء إنما وجه هذا أن يكون في ذلك مباحا ثم نهي عنه ولم يظهر النهي لمن باعها ولا علم, ولا علم أبو بكر لمن باع في زمانه لقصر مدته واشتغاله بأهم أمور الدين ثم ظهر ذلك زمن عمر فأظهر النهي والمنع وهذا مثل حديث جابر أيضا في المتعة لامتناع النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء ما يدل على موافقته موافقة علي رضي الله عنه على المنع فروا سعيد بإسناده عن عبيدة قال خطب علي رضي الله عنه الناس فقال شاورني عمر في أمهات الأولاد فرأيت انا وعمر أن أعتقهن فقد به عمر حياته وعثمان حياته فلما وليت رأيت أن أرقهن قال عبيدة فرأى عمر وعلي جماعة فرأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلينا من رأي علي وحده وروي عنه أنه قال بعث علي إلي وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف فالصحيح أن علي رجع عن ذلك واستقر الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد ولدها الحادث بعد إيلادها كهية فيجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها ويمتنع فيه ما يمتنع فيها سواء عطقت بموت سيدها أو ماتت قبلها لأن الولد يتبع أمه حرية ورقا قال أحمد قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها يعني هي ولدت مرة أخرى بس مش منه تزوجت وولدت مش من سيدها ففي هذه الحالة يصير ولدها كهية في الحرية بعد ما تعتق يكون حر لكن لا يعتق بإعتقها لأنها عتقت بغير السبب الذي تبعها فيه فبقي عتقه موقفا على موت سيده أو موتها قبل السيد بل بموته وإن مات سيدها وهي حامل فنفقتها مدة حملها من ماله من مال السيد أي نصيب الحمل الذي وقف له لملكه له وإلا فعلى وارثه رشفلوس يبقى على الوارث وارث الحمل قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وكلما جنت أم الولد لزم السيد فداؤها بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء يعني إيه كانت ام الولد ام الولد كانت فتوه اه مسكت عارف في الشارع ضربته فقعد له ديت نصف ديه مين اللي هيدفعها السيد هيدفع ايه فداؤها هيفديها يعني بالاقل فداؤها ليه لان اصلا الحكم جنايه العمد اما يؤخذ بجنايته او ارش جنائ الاقل طيب فرضنا أن أم الولد تأخذ بجنايتها طب ما ينفعش تهيأ أصبحت أم ولد لا تبع ولا تهب ولا تورث ولا حد يأخذها مرة أخرى فلازم السيد فداؤها بإيه بالأقل من الأرش أو قيمتها يوم الفداء قيمتها يوم الفداء تمنها يوم الفداء اللي هو يوم دفع الفلوس لأنها مملوكة له يملك كذبها أشبهة القن وينبغي أن تجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاث يعني إحنا لما نأيمها نأيمها أنها امرأة مستولدة يعني لها ولد ليست أما لأن ذلك ينقصها فاعتبرك المرض وغيره من العلو إن اجتمعت أروش قبل أروش أروش يعني إيه؟ قيم متلفات جمعة أرش مش أروش يعني جنا... وإن اجتمعت أروش قبل إعطاء شيء منها شيء منها تعلق الجميع برقبته فعليها جنايات باءة كلما تمسك عيل في الشارع تفقع لعليها فتعلقت في حقها جنايات أروش تعلق الجميع برقبته ولم يكن على السيد إلا الأقل من أرش الجميع أو قيمته شفت منها كام أو مجموع الأروش الأقل حيثها يشترك فيها أرباب الجنايات يشترك في هذا القيمة ويتحصون بقدر حقوقهم كل واحد يأخذ حقه حصة من المال إن لم تفي بجميعها لأن السيد لا يلزمه أكثر منه كالجنايات على شخص واحد وإن أسلمت أم ولد الكافر منع من غشيانها فردنا الكافر والذي وطأها فأنجبت منه أصبحت أم ولد فأسلمت منعت منع من غشيانها وحيل بينه وبينها لأن لا يجوز للكافر أن يكون سيد على مصر لو أسلم عبد تحت كافر أجبر على تخليئة سبيله ويدفع قيمته لتحريمها عليه بالإسلام ولا تعتق به بل يبقى ملكه عليها على ما كان قبل إسلامه وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها لأن نفقت المملوك على سيدي فإن كان لها كسب فنفقتها فيه لأن يبقى له ولاية عليها بأخذ كسبها والإنفق عليها مما شاء فإن أسلم حلت له لزوال المانع وهو الكفر وإن مات كافرا عتقت بموته العموم الأخبر قلصت دي أحكام أم الولاد كتاب النكاح ان شاء الله بعد العيد ان شاء الله نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا